الشيخ عبد السلام ابن برجس رحمه الله تعالى يقول المؤلف رحمه الله في عنوان من عناوين الكتاب قال النهي عن الجدال في الدين النهي عن الجدال في الدين قوله رحمه الله النهي عن الجدال الجدال يعني تعريف الجدال في اللغة هو مقابلة الحجة بالحجة مقابلة الحجة بالحجة مقابلة الدليل بالدليل مقابلة البرهان بالبرهان فهذا يسمى جدالاً ويسمى مجادلة والجدال يعني تجدونه في كتب أهل العلم بعدة أسماء فقد يسمى الجدال جدالاً وقد يسمى مخاصمة وقد يسمى مراء وقد يسمى مناظرة إلى غير ذلك من الأسماء التي يعني تطلق على هذا المعنى إذن فيقول المؤلف رحمه الله النهي عن الجدال في الدين قال وينهى أهل السنة والجماعة وينهى أهل السنة والجماعة عن الجدال والخصومات في الدين وينهى أهل السنة والجماعة عن الجدال والخصومات في الدين بمعنى أن أهل السنة والجماعة يحذرون في الجملة من التجادل في دين الله تبارك وتعالى أهل السنة والجماعة يحذرون في الجملة من التجادل والمخاصة والمراء في دين الله تبارك وتعالى إلا أن يعني هذا الحكم يعني فيه تفصيل سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى قال وينهى أهل السنة والجماعة عن الجدال والخصومات في الدين قال إذ قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك يعني هناك نصص في الشرع في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحذر من هذا الجدال والخصام والنزاع ونحو ذلك قال في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وهذا الحديث في الصحيحين من حديث جندب ابن عبد الله الباجري، من حديث جندب ابن عبد الله الباجري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقرأ القرآن ما اتلفت عليه قلوبكم، اقرأ القرآن ما اتلفت, ما اتلفت بمعنى مجتمعت اتفقت اقرأ القرآن. ما اتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم إذا اختلفتم يعني في شيء من القرآن فقوموا عنه فقوموا عنه قال الحافظ ابن حجر رحمه الله شارحا لهذه العبارة قال أي تفرقوا يعني إذا اختلفتم في شيء من القرآن ف تفرق وهذا هو معنى فإذا اختلفتم فقوموا عنه فقال الحافظ رحمه الله أي تفرقوا لماذا؟ قال لألا يتماد بكم الاختلاف إلى الشر لأن الناس قد يتجادلون في معنى من معاني القرآن وفي فهم شيء من القرآن يعني بهم يعني ذلك الجدال وذلك النزاع وذلك المراء فيوقعهم في الشر والعياذ بالله ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن مأتلفت ما عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه فأشهد أشهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجدال في كتاب الله تبارك وتعالى يتج يتجدل أقوام مثلا فيقول بعضهم المراد بقوله تعالى كذا ويقول الآخر لا بل المراد به كذا ويقول الثالث لا بل المراد به كذا وهكذا فيتنزعون ويختلفون ففي هذا الحديث نهي عن ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا اختلفتم فقوموا عنه يعني ليذهب كل إنسان في سبيله حتى لا تتجادل ولا تتخاصم في معاني كتاب الله تبارك وتعالى إذن هذا هو يعني موضع الشاهد من هذا الحديث ولهذا أورد المؤلف ورحمه الله هذا الحديث في أدلة أهل السنة والجماعة الذين ينهون عن الجدال والخصام في دين الله تبارك وتعالى قال المؤلف بعد ذلك وهو يذكر دليلا آخر من السنة قال وفي المسند أي في مسند الإمام أحمد وكلمة المسند إذا أطلقت فتنصرف إلى مسند الإمام أحمد قالوا في المسند وسنن ابن ماجه وأصله في صحيح مسلم يعني هذا الحديث الذي سيريده المؤلف رحمه الله قد رواه الإمام أحمد في مسنده ورواه ابن ماجه في سننه ولكن أصله في صحيح مسلم بمعنى أن الإمام مسلم أن الإمام مسلم رحمه الله قد خرج هذا الحديث في صحيحه إلا أنه لم يخرجه بهذا اللفظ الذي سيسقه المؤلف رحمه الله بل قد خرجه مسلم رحمه الله مختصرا كما سأشير إلى ذلك إن شاء الله تعالى إذا قال وفي المسند وسنن بن ماجه وأصله في صحيح مسلم عن عبد الله بن عامر وهو ابن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهم يختصمون في القدر خرج النبي عليه الصلاة والسلام على هؤلاء وهم يختصمون أي يتجدلون في القدر وفي بعض الروايات كما سيأتي في صحيح مسلم أنهم كانوا يعني يتجد يتجدلون في معاني بعض الآيات كانوا يتجدلون في معاني بعض الآيات وهذه الرواية التي سقها المؤلف تدل على أن موضوع تلك الآيات كان في الإيمان بقدر الله تبارك وتعالى قال وهم يختصمون في القدر أي تجادلون فيه. قال الروي وهو عبد الله بن عمر ابن العاص رضي الله عنهما فكأنما يفق في وجهه حب الرمان من الغضب. كأنما يفق أي يشق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم حب الرمان. وحب الرمان معروف بلونه ماذا الأحمر وهذا إشارة إلى أن وجه النبي صلى الله عليه وسلم احمر حمرة شديدة من شدة غضبه عليه الصلاة والسلام فقال, فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بدون ألف أو بدون همزة قال بهذا أمرت بهذا أمرتم يعني هذ أمرتم بأن تتنازعوا وتتخاصموا في القدر ونحو ذلك وهذا الاستفهام طبعا بمعنى ماذا الإنكار إذا هو استفهام ولا يعني استفهام من يُنكر عليهم ما صدر منهم إذا قال بهذا أمرتم أو لماذا خلقتم تضربون القرآن بعضه ببعض تضربون القرآن بعضه ببعض فالبعض طبعا يقول الحكم كذا والمراد كذا ويستدل بآية ويأتي الآخر ويقول لا الحكم كذا ويستدل بآية أخرى فصاروا كأنهم يضربون آيات القرآن بعضها ببعض وكأن القرآن مختلف ومتناقض والله جل وعلا يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا لا يأتيه البطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد فكتاب الله تعالى يصدق بعضه بعض كتاب الله يصدق بعضه بعضا لا يعارض بعضه بعضا وهؤلاء المتجادلين المتخصمين يضربون آيات الله بعضها ببعض ولهذا قال عليه الصلاة والسلام تضربون القرآن بعضه ببعض ثم قال عليه الصلاة والسلام بهذا هلكت الأمم قبلكم يعني هذا المعنى هو الذي أهلك الأمم السابقة كما قلت هذا الحديث يعني أصله في صحيح مسلم فقد خرجه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بكرت يعني ذهب إليه في الصباح الباكر في الهجرة قال هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الهاجر طبعا يعني أنا أخطأت يعني الهاجرة يعني هو وقت ماذا؟ الظاهرة تقريبا يعني وقت الظاهرة يعني هجرت يعني هو وقت ماذا؟ الـ الـ الـ الهاجرة يعني يكون في منتصف النهار تقريبا طيب قال هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قال فسمعت أصوات رجلين اختلف في آية فسمعت أصوات رجلين اختلفا في آية يعني من القرآن قال فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب لأن لون وجهه تغير عليه الصلاة والسلام فقال, أي فقال عليه الصلاة والسلام إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب إذن فأشاهد أن هذا الحديث أيضا ينهى عن ماذا؟ عن الجدال في الدين والجدال في القرآن الكريم ونحو ذلك لأن ذلك يؤدي كما بين النبي صلى الله عليه وسلم إلى ضرب القرآن بعضه ببعض قال المؤلف رحمه الله بل جاء الخبر بل جاء الخبر أي الحديث بأن الجدال عقوبة من عقوبات الله في الأمة عقوبة من عقوبات الله في الأمة بمعنى أن الأمة الأمة في حال تركها لما, وجب الله لما أوجب الله تعالى عليها يعني هذه الأمة إذا تركت ما أوجب الله تبارك وتعالى عليها من الأخذ بهذا الدين والعمل به ونحو ذلك فإن الله تبارك وتعالى يبتليها بهذا الجدل فهذا الجدل عبارة عن عقوبة عقوبة يلقيها الله تبارك وتعالى بين أفراد هذه الأمة بين أفراد هذه الأمة ولهذا قال المؤلف بل جاء الخبر بأن الجدال عقوبة من عقوبات الله في الأمة قال ففي سنن الترمذي وابن ماجه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه يعني لو أن الناس يعني بدل أن يكونوا على هدى ويعملوا بالهدى إذا بهم ماذا يضلون والعياذ بالله ينحرفون عن الهدى قال ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل إذن فهذا الجدل هو ابتلاء وعقوبة من الله تبارك وتعالى يبتلي بها الأمة إذا ضلت عن الهدى يبتلي به الأمة إذا ظلت عن الهدى هذا هو معنى الحديث فيقول عليه الصلاة والسلام ما ظل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوت الجدل فهذا الكلام الكثير وهذه المجدلات الطويلة والعريضة إنما هي عقوبة من الله تبارك وتعالى لهذه الأمة ولهذا كان العلماء والأئمة يقولون كلام السلف كلام السلف قليل كثير البركة كلام السلف قليل ولكنه ماذا كثير البركة وكلام الخلف كثير قليل البركة كلام الخلف كثير ولكنه ماذا قليل البركة وهذا هو الواقع وهذا هو الواقع فالعلم العلم الموروث عن سلف يعني عباراته وألفاظه كانت قليلة كانت آه قليلة ولهذا مثلا لو جمعت آه علم ابن مسعود رضي الله عنه مع أنه من أعلم الصحابة رضي الله عنهم يعني لو جمعت علمه يعني الألفاظ والعبارات التي كان يقولها رضي الله عنه يعني لجاءت في مجلد ونحو ذلك لجاءت في مجلد نحو ذلك يعني كان قليل ماذا العبارات ولكنه كثير البرك بمعنى أنه يحوي علما غزيرا وجما ولهذا تأمل مثلا في مقولة يعني لابن مسعود رضي الله عنه حين قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتوا يعني هذه العبارة فيما أذكر يعني مروية عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتوا يعني عبارة قصيرة فيها ثلاث جمل يعني قصيرة جدا ولكن فيها يعني من العلم والقواعد الشيء الكثير فكلام السلف قليل العبارات ولكنه كثير ماذا العلم وكثير البرك وأما كلام الخلف كلام الخلف فهو كثير كثير جدا ولهذا يعني مؤلفات يعني أو المؤلفات يعني في في القرون المتأخرة تجد مؤلفا في مجلدات كثير بعض يعني المؤلفات ممكن في خمسين في س ستين مجلد بينما يعني مؤلفات القدمة يعني كانت ماذا؟ يعني صغيرة وقليلة جدا فكلام ماذا؟ كلام الخلف كثيرا في عباراته وألفاظه ولكنه قليل البركة قليل ماذا؟ العلم لماذا؟ لأن الأمة يعني كلما تقدم بها الزمن الأمة كلما تقدم بها الزمن ازدادت والعياذ بالله انحرافا وبعدا عن الهدى فابتلاه الله تبارك وتعالى بماذا بهذا الجدل وكثرت الكلام ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل إلا أوتوا الجدل ثم قرأ أي ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم ما ضربوه لك إلا جدلا هم قوم خصمون ما ضربوه لك إلا جدلا بلهم قوم خصمون والظاهر أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني قرأ هذه الآية ليبين بأن هذا الجدل الذي ذكره عليه الصلاة والسلام إنما هو من النوع ماذا المذموم ليس المحمود لأن الجدال كما سيأتي منه المحمود ومنه المذموم وهذا الجدل الذي تبتل به الأمة إذا ابتعدت عن الهدى هو الجدل المذموم الذي ذكره الله تبارك وتعالى عن المشركين والكفار ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون قال المؤلف قال الإمام أحمد رحمة الله إذا المؤلف ال الآن المؤلف الآن حتى نفهم يعني ترتيب يعني ما سيذكره المؤلف المؤلف يعني ذكر في أول هذا الباب بأن أهل السنة والجماعة في الجملة يذمون ماذا الجدال يذمون الجدال في دين الله والتنازع والتخاصم في دين الله تعالى ثم يعني ذكر شيئا من الأدلة على ذلك يعني ذكر أدلة فيها ذم للجدال فيها ذم للجدال ثم نقل أيضا شيئا من كلام أهل العلم نقل شيئا من كلام أهل العلم مما يدل أيضا على أن الأهل العلم والأئمة كانوا يذمون أيضا ماذا هذا الجدال ولهذا نقل هنا عن الإمام أحمد فقال قال الإمام أحمد رحمه الله قال أصول السنة عندنا أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله أو أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع ثم قال الإمام أحمد وكل بدعة فهي ضلالة ثم قال الإمام أحمد وهذا هو الشاهد وترك الخصومات، إذن هذا أيضا من من أصول أهل السنة، هذا أيضا من أصول أهل السنة، أنهم آ آ يتركون ماذا الخصومات، ولهذا قال وترك الخصومات، والمراد بالخصومات هنا الجدال، كما سيأتي. قال وترك الخصومات، والجلوس مع أصحاب الأهواء وأصحاب الأهواء هم أهل البدع، كما سيأتي. قال وترك المراء والجدال والخصومات في الدين وهذه الألفاظ كلها على معنى واحد وهو الجدال في دين الله تبارك وتعالى إذا فأشهد من كلام الإمام أحمد رحمه الله أنه ذكر بأنه من أصول أهل السنة آه تركهم للخصومات والمراء والجدال ونحو ذلك فيدل هذا الكلام من الإمام أحمد رحمه الله على أن أهل السنة يذمون في الجملة ماذا؟ الجدال والمراء في دين الله تبارك وتعالى ثم الآن سيذكر المؤلف رحمه الله يعني حكم الجدال في الدين يعني ما هو حكمه؟ يعني هل هو مذموم مطلقا؟ هل هو مذموم مطلقا؟ أم هناك مواضع يحمد فيها هذا الجدال أم هناك مواضع يحمد فيها هذا الجدال ولهذا قبل أن نذكر كلام المؤلف لو رجعنا إلى كتاب الله تبارك وتعالى لو وجدنا فيها آيات تنهى عن الجدال لو وجدنا فيها آيات تنهى عن الجدال كقول الله تبارك وتعالى مثلا وجادلوا بالباطل وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق يجادلونك في الحق بعدما تبين يجادلونك في الحق بعدما تبين فهذه آيات تتكلم عن الجدال و فيها ذم لهذا الجدال فيها ذم لهذا الجدال فسياق هذه الآيات يدل على أن هذا الجدال مذموم ولهذا قال تعالى في الآية الأولى يجادلونك بالباطل أو وجادلوا بالباطل ليدحضوا أي ليزهق ويسقط ماذا به الحق وقال في الآية الأخرى يجادلونك أه في الحق بعدما تبين له إذن سياق هذه الآيات يدل على ماذا؟ على ذم الجدال. ولكن هناك آيات أخرى يفهم منها أن الجدال ليس مذموما بل هو أمر مطلوب. ولهذا قال تعالى مثلا أدرُوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وجادلهم بالتي هي أحسن إذن ففي هذه الآية أمر بماذا بالجدال وإذا أمر الله تعالى بالجدال فهذا يعني أنه أمر محمود وليس بمذموم وقال الله تعالى أيضا كما في سورة العنكبوت ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إذا المفهوم هذه الآية أنه يشرع لنا أن نجادل أهل الكتاب بالتي هي أحسن، بل هذا منطق الآية ليس مفهومه، لأنه قال إلا استثناء بالتي هي أحسن، أي لا تجادل أهل الكتاب ولكن جادلهم بالتي هي أحسن. إذا ف يعني خلاصة الكلام أن هناك آيات من القرآن الكريم فيها ذم للجدال، وهناك آيات أخرى. أه تأمر بماذا بهذا الجدال ولا شك أن الجدال الذي همه الله تعالى يختلف عن الجدال الذي أمر الله تبارك وتعالى به لأن القاعدة كما ذكرناها في درس الفقه أمس أه الشارع أه لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين مفترقين لا يمكن أن يجمع الشارع بين شيئين مفترقين لا يجمع بينهما في الحكم لا يجمع بينهما في الحكم وهما مختلفان في الأوصاف وغير ذلك ولا يفرق الشارع بين شيئين في الحكم لا يفرق الشارع بين شيئين في الحكم وهما عام في الأوصاف ونحو ذلك هذا هو معنى هذه القاعدة إذا فلما ذم الشارع ذاك الجدل وأمر بهذا الجدل دل ذلك على أنهما ماذا مختلفان لأنهما لو كانا متمثلين لما فرق بينهما ماذا الشارع طيب إذا فالمؤلف الآن كما قلت سيذكر لنا حكم الجدال فهل يجوز لنا مثلا أن نجدل أهل البدع؟ لو أن مثلا مبتدعا دعا عالما من علماء أهل سنة إلى الجدال والمناظرة أه؟ فهل يجيبه أم لا؟ هل يجيبه أم نقول لا؟ مذهب أهل السنة والجماعة أنهم ينهون عن ماذا؟ عن الجدال والخصومات ونحو ذلك نقول لا المسألة فيها تفصيل المسألة فيها ماذا؟ تفصيل ولهذا قال المؤلف رحمه الله وهو يبين هذا التفصيل قال وكل ذلك كل ذلك إشارة إلى ماذا يا جماعة ها؟ كل ذلك إشارة أولا إلى النصوص الشرعية النصوص الشرعية التي وردت في ذم ماذا؟ الجدال وإشارة أيضا إلى كلام الأئمة والسلف الذي فيه ذم أيضا للجدال كلام الأئمة والسلف الذي فيه ذم للجدال وبهذه المناسبة المؤلف طبعا يعني ذكر لنا فقط يعني كلام الإمام أحمد رحمه الله في ذم الجدال فهناك طبعا الكثير من أئمة السلف يعني نهوا نهو عن ذلك يعني نهوا عن هذا الجدال ولهذا مثلا جاء عن أبي قلاة رحمه الله وهو من أئمة السلف أنه قال لا تجالسوا أهل الأهواء لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم ولا تجادلوهم فإنني لا آمن أن يغمسوكم في الضلال فإنني لا آمن أن يغمسوكم في الضلال أو يلبس عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم هكذا يقول أبو كلاب رحمه الله ويقول الحسن البصري ومحمد بن سيرين رحمهم الله تعالى يقولان لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تجادلوهم لا, تج لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا, ولا تجادلوهم ولا تسمع منهم ولا تسمع منهم لا تسمع منهم أي كلام ولهذا يعني يذكر عن بعض أئمة السلف أن أحد ال المبتدع يعني طالبه يعني ليسمع كلامه طلبه ليسمع كلامه ف يعني عنه فأعرض عنه يعني قال له يعني أقول لك كلمة قال له ولا نصف كلم يعني لن أسمع منك ولا نصف كلم مع أن نصف كلمة ليس لها معنى ليس لها معنى ونتؤثر في السامع ومع ذلك رفض أن يسمع منه يعني كلاما إذن فالمؤلف كما قلت يعني لما قال هنا وكل ذلك هذا إشارة فيه إشارة أولا إلى النصوص الشرعية التي ذمت الجدال وإشارة أيضا إلى كلام العلماء والأئمة الذين نهوا عن الجدال ومجادلة أهل البدع والأهوى فيقول المؤلف رحمه الله وكل كل ذلك في الجدال بالباطل إذن هناك جدال هو المذموم مذموم يعني له ميزات وله أوصاف معينة فذما لأجل تلك الأوصاف فالجدال في حد ذاته الجدال في حد ذاته لا يذم ولا يمدح وإنما أهدت ذب يعني أوصاف هذا الجدال وما يكون فيه من أهداف وأهداف وغير ذلك ولهذا قال المؤلف وكل ذلك في الجدال بالباطل فالجدال إذا كان بالباطل مذموم أو الجدال في الحق بعدما تبين الجدال في الحق بعدما تبين مذموم أيضا أو الجدال فيما لا يعلم أو فيما لا يعلم المحادج يعني المجادل الجدال فيما لا يعلم المحادج هذه كلها سنشرحها ثم قال أو الجدال في المتشابه من القرآن وهذا قسم الرابع أو الجدال في المتشابه من القرآن قال أو الجدال بغير نية صالحة ونحو ذلك إذا فالمؤلف رحمه الله ذكر خمسة أنواع من الجدال مذمومة كلها مذمومة ذكر خمسة أنواع من الجدال كلها مذمومة ذمها الشرع وجاءت مذمومة في النصوص الشرعية النوع الأول من أنواع الجدال المذموم هو ماذا الجدال بالباطل أن يجادل الشخص بماذا بالباطل بمعنى أنه يريد ماذا أن يحق الباطل وأن يبطل ماذا الحق أن يجادل الشخص بنية ماذا أن يرتفع الباطل ويزهق ماذا الحق أن يبين الباطل ويختفي ماذا الحق هذا هو الجدال بالباطل وهو بلا شك منهي عنه وهو بلا شك منهي عنه وقد جاءت يعني عدة نصوص صرعية في النهي عن هذا النوع من أنواع الجدال ونكتفي في ذلك يعني لذوق الوقت بآية واحدة وقد ذكرناها في فيما سبق وهي قول الله تبارك وتعالى وجادلوا بالباطل ليدحض به الحق وجادلوا بالباطل ليدحض به الحق فذم الله تعالى الذين يجادلون بالباطل بقصد ماذا ازهاق الحق وإذهابه وإخفائه إذن فلا يجوز للشخص أن يجادل ماذا بالباطل بنية ماذا أن يظهر الباطل ويختفي الحق طبعا وهذا طبعا يعني له يعني أمثلة كثيرة جدا يعني له أمثلة كثيرة جدا سواء في العقيدة يعني قد يوجد مثلا من ينكر قد يوجد مثلا من ينكر مثلا صفة الله تبارك وتعالى ينكر صفات الله تبارك وتعالى، فيجادل بماذا؟ بالباطل. يجادل بالباطل. فيقول الله تبارك وتعالى يعني ليس له ماذا صفات. بدليل قوله تعالى ليس كمثله شيء. ولو وصفناه بأنه مثلا يعني له سمع وله بصر وله كذا لشابها ماذا؟ ال المخلوقات التي لها هذه الصفات. والله تعالى يقول ليس كمثله شيء إذن هذا جدال بماذا؟ جدال بالباط هذا جدال بالباطل يوجد جدال بالباطل في مسائل كثيرة مثلا كما يريد الآن يعني بعض الناس أن يساوي المرأة بالرجل يقول المرأة كالرجل تماما لا فرق بينهما لا في الخلق ولا في الأحكام الشرعية ولا في الحقوق ولا في الوجبات ويُجَدِّلون على ذلك بالباطل والله تعالى في كتابه يحكم حكما فصلا بينا فيقول وليس الذكر كالأنثى وهم يقولون لا بل الذكر كالأنثى الذكر كالأنثى تماما والله تعالى يقول وليس الذكر كالأنثى هذا جدال بماذا بالباطل المهم يعني الأمثلة على ذلك يعني كثيرة جدا إذن فلا يجوز للمسلم أن يجادل ماذا بالباطل أن يجادل بالباطل النوع الثاني قال المؤلف أو الجدال في الحق بعدما تبين أو الجدال في الحق بعدما تبين سيأتي سيأتينا إن شاء الله تعالى في الجدال المحمود أن من أهم غايات الجدال المحمود هو ماذا أن يتبين الحق من أهم مقاصد الجدال المحمود هو أن يتبين ماذا الحق فإذا جادلت شخصا إذا جادلت شخصا ووصلت معه إلى مرحلة قد بان فيها الحق وظهر فلا ينبغي أن تواصل معه ماذا؟ الجدال لا ينبغي أن تواصل معه الجدال لأن الجدال بعد ذلك لن يكون فيه إلا ماذا؟ العناد والمكابرة وغير ذلك ولهذا قال الله تعالى في الآية التي ذكرتها أيضا آنفاً يجادلونك في الحق بعدما تبين إذن هذا النوع أيضا من الجدال مذمون أن تجادل غيرك مع تبين الحق يعني الحق إذا بان فماذا بعد الحق إلا الضلال فإذا بان الحق وظهر الحق فلا ينبغي للمسلم أن يجادل فوق ذلك لأن الجدال فوق ذلك لا يؤدي إلا إلى المكابرة والعنات وغير ذلك ولهذا قال المؤلف في بيان بعض أنواع الجدال المذموم قال أول الجدال في الحق بعدما تبين ودليله آية الأنفال ودليله آية الأنفال يجادلونك في الحق بعدما تبين ثم قال المؤلف أو الجدال فيما لا يعلم المحاج يعني المجادل أن يجادل الشخص في شيء لا علم له به أن يجادل الشخص في شيء لا علم له به يعني هو مثلا خباز يجادل في مسألة تتعلق بالطب هذا جدال مذموم هذا جدال مذموم فلا يجوز للمسلم أن يجادل في شيء لا علم له به لا علم له به والدليل الدليل على ذم هذا النوع من الجدال قول الله تبارك وتعالى ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم قال تعالى فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم لما تحاجون لما تجادلون وتناقشون في أمر ليس لكم به علم إذن هذا مذموم في الشرع لا يجوز للمسلم أبدا أن يجادل في شيء لا علم له به والله تبارك وتعالى يقول ولا تقفوا يعني لا تتبع ولا تقفوا ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا كل أولئك كان عنه ماذا مسؤولا إذن هذا هو يعني النوع الثالث الجدال فيما لا يعلم المحاج أي المجادل الأمر الرابع من أنواع الجدال المذموم قال المؤلف أو الجدال في المتشابه من القرآن أو الجدال في المتشابه من القرآن القرآن فيه آيات محكمات يعني واضحة بيّنة واضح بيّنة وهذا هو معظم القرآن ولكن فيه بعض الآيات ماذا؟ المتشابهات يعني غامضات المعاني يعني لها معاني ولكنها غامضة يعني لا يدركها كثير من الناس ولهذا قال الله تبارك وتعالى كما في آية آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب يعني هن معظم الكتاب فمعظم الكتاب محكم ثم قال تعالى وأخر متشابهات إذا هناك آيات متشابهات فأنزل الله تعالى في هذا الكتاب يعني بعض الآيات المتشابهات الغامضات يعني معانيها يعني ليست ماذا واضح؟ قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيف فيتبعون ما تشبه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أهل الألبث ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات إلى قوله تعالى وما يذكر إلا أولو الألباب ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه يعني أهل ال الاهواء وأهل الباطل دائما يتبعون يعني هذه الآيات المتشابهة هذه الآيات المتشابهة مثل المعتزل مثلا الذين أنكوا أن يرى الله تبارك وتعالى يوم القيامة قالوا الله تعالى لا يرى والدليل على ذلك قوله تعالى لا تدركه الأبصار لا تدركه الأبصار طيب نقول هناك يعني نصوص يعني واضحة جدا تدل على أن المؤمنين سيرون ربهم يوم القيامة واغتبت في وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر يعني سبحان الله هل هناك يعني كلام أوضح من هذا الكلام ها ومع ذلك يعني أهل البدع لا يلتفتون إلى النصوص المحكمة بل يلتفتون دائما إلى ماذا إلى المتشابه النصوص المتشابه بل حتى النصارى يعني حاولوا أن يستدلوا بالقرآن على أن يعني عيسى ابن الله قالوا لأن الله يقول في قرآنكم وروح منه قالوا ومن هنا للتبعض إذن عيسى هو يعني بعض من الله تعالى وما معنى بعض أنه ولد لله تعالى ويتركون الآيات الكثير الدالة على أن عيسى عبد وليس ابنا لله تعالى المهم يقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إذا رأيتم الذين يتبعونه ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله يعني أولئك الذين ذكر الله تعالى في هذه الآية فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله يعني تأويله تأويلا باطلا قال عليه الصلاة والسلام فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم فاحذروا إذا هذا الحديث يعني استدل به أهل العلم على أن الجدال في المتشابهات من القرآن من النوع المذموم أيضاً الجدال في المتشابهات من القرآن من النوع المذموم لأن الله تبارك وتعالى أمرنا مع هذا المتشابه بماذا بالإيمان والتسليم وعدم النقاش والجدال كما قال الله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا إذن هذا هو واجبك أمام هذا المتجابث أن تسلم به وأن تصدق به وأن تعتقد بأنه كلام الله تبارك وتعالى إلى غير ذلك وأما يعني تجادل وتناقش يعني بسبب هذه النصوص المتشابهة فهذا مما يذم في الشرع. ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام يعني حذر من أهل الأهواء الذين يتبعون هذه المتشابهات من كتاب الله تعالى ولهذا قال المؤلف او الجدال في المتشابه من القرآن ودليله كما قلنا يعني آية يعني آل عمران وما يفسرها من حديث عائشة في صحيح مسلم ثم قال المؤلف أول الجدال بغير نية صالح يعني قد يكون أيضا الجدال مذموما نظرا لسوء قصد المجادل يعني المجادل أحيانا قد تكون له نية سيئة فيذم الجدال حينئذ لأجل سوء نية ماذا المجادل كأن يجادل مثلا الشخص غيره كأن يجادل الشخص غيره ليظهر ماذا؟ علمه. ليظهر ماذا؟ علمه وذكائه وفطنته. فليس قصده من هذا الجدال يعني إظهار الحق وعلو الحق وغلبة الحق. وإنما نيته أن يظهر هو. أن يظهر هو. فهو أعلم من الحق والعياذ بالله. إذا فهذا أيضا جدال مذموم. لأنه يعني من ضوابط الجدال المحمود كما سيأتي ها أن تكون نية المجادل حسنة كما سيأتي في كلام المؤلف إذا أو الجدال بغير نية صالحة ونحو ذلك يعني قد توجد أنواع أخرى من أنواع الجدال المذموم والمؤلف رحمه الله اكتفى بهذه الأمثلة الخمس إذا كل هذه الأنواع التي ذكرها المؤلف رحمه الله تدخل في قسم ماذا الجدال المذموم ولكن هل الجدال كله مذموم أم هناك جدال محمود الجواب نعم هناك جدال ماذا محمود ولهذا قال المؤلف ولهذا قال المؤلف أما إذا كان هذه الساعة خدعتني أجمعا واني شوفيها ثمانية غير عشرين محبش تغير وناراني مسترسل طيب ثمانية واربع ايه انا دير الضالي مازال مستعر ولا اكثر طيب قال المؤلف وراء رحمه الله بعد ذلك اما اذا كان الجدال لاظهار الحق وبيانه اما اذا كان الجدال لاظهار الحق وبيانه اذا فهذا النوع هو ماذا؟ المحمود إذا الجدال إذا كان لإظهار الحق فهو جدال ماذا؟ محمود ولهذا قال تعالى في آية النحل أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن فأمر الله تعالى بجدال ما المخالفين حتى يظهر الحق وقال تعالى ولت جدل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن فأمر الله تعالى أيضا أن نجدل أهل الكتاب التي هي أحسن حتى يظهر ماذا الحق حتى يظهر الحق ويبطل ماذا الباطر إذا يقول المؤلف أما إذا كان الجدال لإظهار الحق وبيانه من عالم من عالم يعني تأمل إلى يعني بعض الشروط التي لا بد أن تتوفر في المجادل إذن هذا الجدال لابد أن يكون من شخص ماذا عالم؟ لأن العلم،, العلم هو أهم شرط في أداب الجدال والمناظر يعني العلم هو رأس المال يعني في هذه القضية ولهذا جاءت عدة آيات في كتاب الله تبارك وتعالى تنهى عن الجدال بغير علم كما قال الله تبارك وتعالى ومن الناس من يجادل في الله ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير فلا يجوز لي الشخص أن يجادل بغير علم الف فالجدال لابد أن يكون من شخص ماذا عالم ولهذا قال من عالم من عالم ثم قال المؤلف له نية صالح إذن يُشترط أيضاً في الجدال المحمود أن يكون صاحبه ذا ماذا صالح فلا تكون نيته أن يظهر هو ها؟ وأن يبرز لا بل نيته كما قلنا هو ماذا؟ إما الدعوة إلى الله تبارك وتعالى يعني مقصوده بهذا الجدال أن يدعو إلى الله تعالى وإلى التوحيد ونحو ذلك كما قال تعالى في آية النحل أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن فجاءت هذه الآية في مقام الدعوة إلى الله تعالى فتدعو ماذا؟ يعني المخالفين والكفار والمشركين تدعوهم فتجادلهم بالتي هي أحسن للدعوة إلى الله تعالى وإما أن تكون نيتك في هذه المجادلة أن يظهر الحق ويبين قد تختلف أنت وأخوك المسلم المستقيم أيضا في مسألة من المسائل قد يختلف عالم من أهل السنة مع عالم آخر من أهل السنة في مسألة من المسائل الشرعية فيتجدلان بقصد ماذا؟ بقصد أن يظهر الحق ويبين إلى غير ذلك من المقاصد التي يعني لابد يعني أن ينوي المجادل إحداها ولهذا قال من عالم له نية صالحة له نية صالحة قال ملتزم بالأدب ملتزم بالأدب إذا فالجدال له أدابه الجدال له أدابه نتكلم يعني ولو باختصار عن ذلك بعد الاذان ان شاء الله. طيب ظهر أننا يعني سنتوقف عن الدرس لأن يعني الكلام الذي سيأتي يعني يحتاج إلى الوقوف على بعض الوقفات المهمة ولهذا يعني نكتفي بما ذكرناه يعني في هذا الدرس وسنواصل إن شاء الله تعالى يعني شرح كلام المؤلف رحمه الله في الدرس القادم إن شاء الله تعالى وما بقي يعني من وقت نخصصه للإجابة على الأسئلة أبدأ أولا بالإجابة على أسئلة كثيرة يعني وردت في المجلس السابق يعني لما تكلمنا على وجوب لطاعة ولاة الأمر ونحو ذلك ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيع مات ميتة جاهلية فكثير من السائلين يعني أشكل عليهم هذا الحديث وظنوا بأن البيعة يعني في أيامنا هذه هي أن تنتخب على الحاك ظنوا بأن البيعة هي أن تنتخب على الحكم، فهذا الانتخاب ليس بيعد وإنما هو اختيار، ما بحجة الديمقراطية طبعا هو اختيار، هو اختيار للحاكم. إذن هذا هذه الانتخابات هي طريقة يعني من الطرق المعاصرة لاختيار الحاكم هي طريقة من الطرق المعاصرة لاختيار الحاكم، وليست هي البيع. وليست هي البيعة بدليل أنك لو انتخبت شخصا معينا ولم يفز ذلك الشخص بل فاز شخص آخر لوجب عليك شرعا أن تعتقد إمامة ذلك الشخص الآخر حتى لو أنك انتخبت على شخص معين ولم يفز هو بهذه الانتخابات بل فاز يعني شخص حاكم آخر فيعني ذلك الحاكم الذي فاز بهذه الانتخابات يعني تثبت له ماذا الإمامة تثبت له الإمامة وتجب له الطاعة ولابد أن تعتقده حاكما لك وهذا هو يعني معنى الـ الـ البيع في قوله عليه الصلاة والسلام من مات وليس في عنقه بيع فما معنى البيع هنا؟ هي أن تعتقد بأن الحاكم الفلاني هو حاكمك وولي أمرك ما تقولش أنا هذا ما هوش الرئيس تعي لا لو قلت هذا دخلت في الحديث والعياذ بالله بل تعتقده في نفسك وتراه بأنه هو الحاكم وهو الإمام وهو الرئيس وتلتزم ماذا طاعته بقدر الاستطاعة طبعا تلتزم ماذا؟ طاعته بقدر الاستطاعة هذا هذا هو معنى الحديث إذن من مات وليس في عنقه بيع مات ميتة جاهلية لماذا؟ لأن أهل الجاهلية, أهل الجاهلية هم الذين كانوا آه؟ لا يلتزمون بحاكم ولا إمام يعني الناس في الجاهلية لم يكن لهم حاكم ولا إمام فكل واحد ذي الحكمت كما يحبه ها؟ لم يكونوا يعترفون بأي حاكم أو إيمان فجاء الإسلام فغير ذلك غير ذلك فلا أن مصلحة الناس تقتضي أن يكون عليهم مانا حاكم وإيمان وكما قال بعض السلف إن الله لا يزع بالسيف ما لا يزع ماذا بالقرآن إن الله لا يزع بالسيف والقوة ما لا يزع بالقرآن ف يعني هذه الإمامة يعني من مصلحة ماذا الناس يعني لابد للناس من حاكم وإمام حتى لا يعيش الناس فوضى والعياذ بالله إذا ف أهل الجاهلية كما قلنا يعني كانوا لا لا لم يكن لهم يعني أئمة وحكام آ يحتكمون بأحكامه ويأتمرون بأوامرهم ويأتمرون بأوامرهم ونحو ذلك فقال عليه الصلاة والسلام من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية يعني يكون قد يعني شابها يعني أهل الجاهلية الذين لم يكن لهم يعني لا يعني إمامة ولا حكم ولا غير ذلك وأما في الشرع فالشرع يعني جعل ماذا هذه الإمامة وجعل هذا الحكم وأوجب الله تبارك وتعالى على الرعية أوجب الله تعالى على الرعية يعني طاعت يعني هذا الحاكم في غير معصية الله تبارك وتعالى طبعا إذا فمعنى البيع هنا هو أن تعتقده ماذا إماما أن تعتقده إماما يعني لو سئلت من إمامك ومن حاكمك ومن أميرك تقود فلا إذن هو أن تعتقده إماما وأن تلتزم ماذا طاعته يعني حتى لو قلت يعني إمامي هو فلا ولكن لا طاعته ما نحترمه في أي شيء لا احترمه ولا أضعه في أي شيء فهذا خروج أيضا عن البيع وصاحبها يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيع إذن فهو أن تعتقد إمامته وتلتزم طاعته وليس معنى تلتزم طاعته أنك لو أطعته يعني 90% ولم تطعه في مسألة واحدة فحينئذ يشملك الحديث لا فحتى الله تبارك وتعالى طبعا الواجب على كل مسلم أن يلتزم طاعته صح ولا لا ومع ذلك معصيه ليلا نهار. ومع ذلك معصيه ليل نهار وهذا لم يخرجنا عن الإسلام والإيمان إذا فالمهم أن تلتزم طاعته في الجملة أن تلتزم طاعته في الجملة ولكنك لو قصرت في بعض الأحيان أو احتجت في بعض الأحيان إلى أن تخرج عن طاعته فهذا يعني لا يخرجك من أهل السنة ولا يدخلك يعني في الوعيد الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. إذا فمعنى الحديث كما قلنا وأؤكد هذا لأن الأسئلة يعني جاءت بكثرة. فمعنى أن تموت في عنقك بيعة أن تموت وفي عنقك بيعة هو أن تعتقد إمامة هذا الحاكم وأن تلتزم ماذا بطاعته بقدر الإمكان. أن تلتزم بطاعته بقدر الإمكان والله تعالى أعلم. طبعا بعض الإخوة أيضا يعني سألوا قال من يعيش مثلا في الجزائر هل من الممكن أن يعتقد إمامه إماما آخر في السعودية مثلا هو عايش في الجزائر إمامه في, في في السعودية طبعا, طبعا هذا يعني لا لا يجوز طبعا هذا لا يجوز هذا لا يجوز فأنت تعيش في دولة فلابد أن تعتقد إمام تلك الدولة Ai,